يقول الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث بدانا الكلام حول شرحه ومعرفة معانيه بدان ذلك في درس ماضي وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث جاء بألفاظ موجزة ومعانيه كثيرة وكبيره ولهذا عدة ربع الاسلام او ثلث الاسلام كما مر بنا عند الكلام على حديث انما الاعمال بالنيات بل ان بعض اهل العلم يعده نصف الاسلام يقول لان الاعمال اما ظاهرة واما باطنة فمقياس الاعمال الباطنه حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وحديث والاعمال الظاهره مقياسها من عمل من احدث في امرنا هذا ما ليس من فهو رد هذا الحديث أشار ابن رجب رحمه الله الى ان الامام البخاري ومسلم اخرجاه فهو حديث متفق عليه وهو في اعلى مراتب الحديث الصحيح اعلى مراتب الحديث الصحيح وقد رويا بالفاظ مختلفة لكن المعنى فيها واحد قال وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني ان كل عمل شرعي يجب ان يكون مطابقا وموافقا لما جاءت به الشريعه الاسلاميه فمن عمل عملا ليس وفق الشريعة الإسلامية فهو مردود على صاحبه ولا شك إن المراد بهذا عمل الطاعات وعمل العبادات لأن الأعمال التي يقوم بها العبد والتي تصدر من الإنسان والتي يؤديها المكلف الأعمال لأن الأعمال نوعان عبادات وعادات أما العبادات فالأصل فيها أنها توقيفية بمعنى أن يفعلها الإنسان وفق مراد الشارع وفق ما جاءت به الشريعة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفسر أهل العلم العمل الصالح قالوا ما كان خالصا لله وما كان صوابا يعني موافقا لشرع الله اما اذا كان العمل اختل فيه احد الشرطين فهو باطل اذا كان العمل وان كان صوابا موافقا للشريعة لكن صاحبه لم يكن في ادائه خالصا لله ومخلصا لله فان الله تعالى هو اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري هكذا يقول الله تعالى تركته وشركه اي فلا يقبله الله فهو مردود على صاحبه لعدم الاخلاص النوع الثاني من انواع العمل الصالح ان يكون موافقا للشرع فان عمل الانسان عملا خالف فيه الشرع واداه باسلوب مغاير لما شرعه الله تعالى فالعمل مردود باطل فمن صلى الفجر اربع ركعات على سبيل المثال او ثلاث ركعات فان صلاته باطله وان عمله مردود عليه وهكذا لو صلى الظهر خمسا او لو صلاها ثلاثا فانها باطله مردوده لانه احدث في امر الله ما ليس منه اذا العبادات الإحداث فيها يرد العمل والإحداث فيها هو الذي يصفه أهل العلم بالبدعة يبدعون فاعلة وهذا يتناول مسائل الاعتقاد ويتناول مسائل العبادات على حد سواء الزيادة أو النقص يبطل العمل وهكذا التقول على الله تعالى بما لم يشرعه سبحانه وتعالى وبما لم يأذن به جل وعلا وبما لم يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ذلك مبطل للعمل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا من أحدث من العبادات وشرع من الطاعات أمورا لم يرد بها الشرع ولا ترتبط بأصول الشريعة فإن هذه الأعمال باطلة مردودة لا يقبلها الله جل وعلا ولا يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة صحيحة سليمة اما اذا اضاف الانسان او انقص من الاعمال التي لا تؤثر على اصول العمل وعلى اصول الشريعة فهذا محل خلاف ومحل نقاش فقد يكون بدعة وقد يكون امرا مشروعا فمثلا الانسان مطلوب منه ان يصلي وان يقرأ في صلاته القرآن فلو اطال في قراءة القرآن بعد قراءة الفاتحة فهذا التطويل أمر مشروع لا يوصف بأنه بدعة أو بأنه ابتداء وهكذا إذا أقال في الركوع وفي السجود لأن هذه أمور سائغة في نظر الشرع لكن لو أن إنسانا استبدل. التسبيحة في الركوع وفي السجود بالقراءة فهذا يعد من امور البدعة يعد شيئا مبتدعا حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لكن هل يبطل الصلاة او لا الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا تبطل به الصلاة لانه داخل في اطار ما شرع لكن يبدع من حيث كيفية ادائه لان قراءة القرآن مطلوبة في الصلاة لكن موضعها القيام فلو استبدل الانسان موضعها من القيام الى الركوع او السجود يقال ان هذه الهيئة فيها ابتداع لكنها لا تبطل اصل العمل لا تبطل اصل العمل اذا جاء بالركن في الصلاة ولم يخل باركانها ايه هو الاصل ان الانسان لا يقرأ لكن لو قرأ في قيامه وقرأ في ركوعه وفي سجوده نقول هذه القراءة زائدة وهي مبتدعة لكن لا تبطل الصلاة يأذم بفعلها ومثل الذي يأذم, يأذم بفعلها لكنها لا تبطل أصل العمل أه؟ أنه يقتضي الفساد هذه قاعدة مقيدة النهي اذا كان موجها الى اصل العمل لا الى بعض اجزائه لا الى بعض اجزائه وسيضرب لنا المؤلف مثال في هذا بمسألة من احدث في الوضوء مثلا بعض الناس الوضوء مطلوب من منا ادنى الكمال في الوضوء ان يتوضا غسله غسله والوسط ان يتوضا مرتين مرتين واكمل الوضوء ان يتوضا ثلاثه ثلاثه فلو توضى إنسان اربعه او خمسا هل نقول ان وضوئه باطل الجواب لا نقول هو في وضوئه في وضوئه الذي بلغ به الكمال وضوء صحيح والزيادة بدعة يأثم بها بفعلها لكنها لا تبطل أصل الوضوء لكن لو صلى خمسا في الرباعية أو صلى أربعا في الثلاثية او صلى ثلاثا في الركعتين هذا يبطل, يبطل الصلاة لان الاحداثة اثر على اصل الفعل. علق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث فيما يتعلق بصناعته قال هذا الحديث خرجاه في الصحيحين يعني البخارية ومسلم من حديث القاسم ابن محمد يعني ابن ابي بكر الصديق وهو يعني القاسم كان في حجر عائشة رضي الله عنها تربى عندها ذلك لأن القاسم نشأ يتيم فأبوه محمد بن أبي بكر قتل في أيام عمر رضي الله عنه ومحمد بن أبي بكر هذا صحابي صغير ولدته أمه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الميقات في ذي الحليفه في السنة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحج فلما وصلوا إلى الميقات وقبل أن يحرموا وضعت محمدا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتسل. وأنت تحرم وتفعل ما يفعل الحجاج لكنها ما تطوف بالبيت حتى, حتى تطهر ثم إن محمدا توفي وقتل وهو شاب ابان فتح مصر أو أنه كان أحد الذين تعرضوا للقتل في فتنة عثمان وترك ابنه القاسم ابن محمد وتربى عند عائشة رضي الله تعالى عنه وهي عمته <تصفيق> لعمته لأنها هي ومحمد اخوه هي ومحمد اخوة من الاب كما انه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تربى ايضا في حجر عائشه رضي الله عنها وكان ابن اختها فامه الحمد لله فامه اسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى وكان من تبار علماء التابعين حتى إن كثيرا منهم من أهل العلم عدوا عروة والقاسم من الفقهاء السبعة قال خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا ألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد لأن الرواية المشهورة عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا والمراد بأمرنا يعني ديننا مما يدل على أن الإحداث إنما يؤثر في أعمال الطاعات والعبادات أما ما يتعلق بالعادات في أعمال العبادات والطاعات أما ما يتعلق بالعادات فإن البدع لتا لا تجري في أمور العادة لا تجري في أمور العادة إلا إذا أراد بها الناس العبادة فهنا يظهر اثر الاثر البدعه فيها قال وهذا الحديث اصل عظيم من اصول الاسلام وهو كالميزان للاعمال في ظاهرها كما ان حديث الاعمال بالنيات ميزان للاعمال في باطنها ولهذا قال بعضهم إن هذا الحديث يمثل نصف الإسلام فكمان كل عمل لا أراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ذواب وهذا يدل عليه قوله إنما الأعمال بالنيات فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله لان الله لا يقبل من العمل الا ما كان صوابا وكل من احدث في الدين ما لم يعلم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء قال وسياتي حديث الأرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي جاء فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وخشعت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع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 اياكم يحذرهم من محدثات الامور يعني الاحداث في دين الله واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه اي فان كل محدثه دينيه محدثه تتعلق بقضايا الاعتقاد وقضايا العبادات اما الاحداث في العادات فهذا لا يش... لا يدخل في دائرتي الها... هذا الامر قد يقول قائل لو اعتاد الناس ان يلبسوا الثياب التي فيها خيلاء يعني يطيلون الثياب ويجرونها خيلاء او يطويلون الثياب ويجرونها أليس لبس الثياب عادة؟ اذا فلماذا لماذا ينهى الناس عن جر الثياب الجواب إن لبس الثياب وإن كان في أصله عادة لكن إذا لازمه خيلاء او امر نهى عنه الشارع تطويل الثياب بما يزيد عن الكعبين هذا يعد امر عبادي من العبادات ولذلك جاء نهي الشارع عنه فمن لبس ثوبا واطاله نقول له لبس الثوب في اصله عادة لكن متى ما خالف فيه امر الشارع تحول من عبادة الى, من عادة إلى عبادة واصبح معصيه وهكذا من لبس ثوبه وحرص على ان يكون الثوب فوق الكعبين يعني موافقا لامر الشارع فإنه بنيته هذه يتحول أمر عادته إلى كونه عبادة فالعادات يعني تلتحق في بعض الأحيان بالعبادة من العادات مثلا أن يأكل الإنسان طعامه وشرابه والأصل في أكله الطعامة والشراب الساعة لكن لو أكل في آنية الذهب والفضة فإن هذه العادة فيها مخالفة لأمر الشارع ياثم عليها العبد فتتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة وهكذا لو أن هذا الشخص الذي ويعتاد أن يأكل إن تعمد أن يأكل بشماله فإن العادة تتحول إلى معصية لورود الشرع بالنهي عن الأكل بالشمال وأن يأكل باليمين فمتى حرص على أن يستخدم اليمين للأكل فإن هذه العادة تتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة يساب عليها ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن في كثير من الأشياء وإن كانت عادة إذا فعلها الإنسان بنية الثواب تصبح عبادة قال حتى اللقمة تضعها في إذ امرأتك صدق وعادت الناس أنهم إذا يعني أعطى الرجل أو وضع الرجل اللقمة في في زوجته إنما يريد بذلك ملاعبتها وملاطفتها ومداعبتها وهي من العادات وليست من العبادات لكنه إنوى بذلك يعني ارضاءها وانما بذلك انه يفعله لان الشارع اذن له بذلك فتتحول من كونها عاده الى كونها عباده فاستغرب الناس وقالوا يا رسول الله اياتي احدى شهوته ويكون له فيها اجر فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان, عليه أو كان له أجر قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يعني إذا خطب الجمعة أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها أي المبتدعات قال وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباء العرباض بن ساريا المشاري ليه ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع يعني وردها يعني يقصد بها العبادات التي جرى فيها الخلاف والتي عملت مخالفة, مخالفة لامر الله تعالى قال فهذا الحديث يدل بمنطوقه على ان كل عمل ليس عليه امر الشارع فهو مردود هذا ما يفهم من منطوق الحديث ويدل بمفهومه على ان كل عمل عليه امره يعني امر الشارع فهو غير مردود يعني مقبول يعني من ادى العمل وفق اوامر الشرع فقمن بان يقبل عمله ومن ادى العمل مخالفا لامر الشارع فالظاهر أنه مردود قال والمراد بأمره هنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأولى من أحدث في أمرنا كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه والمفروض أن يقول الرواية الأولى لأنها هي الرواية الاولى ها فالمعنى اذا ان من كان عمله خارجا عن الشارع عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو يعني عمل مردود وقوله ليس عليه امرنا قال اشارة الى ان اعمال العاملين كلهم ينبغي ان تكون تحت احكام الشريعه وتكون احكام الشريعه حاكمه عليها بامرها ونهيها فمن كان عمله جاريا تحت احكام الشرع موافقا لها فهو مقبول يعني العمل ومن كان خارجا عن ذلك أي فعمله مردود ولهذا قال فهو مردود ثم فصل وبيّن أن العمال تنقسم إلى قسمين عبادات وعادات وأن هذا الحديث إنما يتناول مسائل العبادات لا مسائل العادات إلا إذا نوى أصحابها بها العبادة وتحولت إلى كونها عبادة فعندئذ تخضع لأحكام الشرع المعروف قال فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية يعني تماما فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن تقرب الى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قربة الى الله فعمله باطل مردود عليه وهذا مثل الأعمال التي يحدثها الناس لتقربون بها إلى الله وهي ليست في شرع الله وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديع يعني تصفيق وتصفير صفق وصفير هذه لا شك من الاعمال المبتدعه التي لا اصل لها ومن ذلك من يتقرب الى الله تعالى بالتواجد وبالرقص وبالغناء كما احدثه جهلة المتصوفة الذين يستخدمون الغناء والطبول والرقص والوجد وغيرها من المسائل بدعوى انهم يتقربون بها الى الله فهذه عبادات لم يشرعها الله تعالى ولم يأذن بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية فهذه أعمالهم مردودة عليه وليس ما كان نعم، ها ما سمعت. المراد بأنه يأتي واحد ويقول أنا نذرت لله أن أكشف رأسي طوال أيام الشتاء. ها يظن أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله، أو أنه يأتي مثلاً. في يوم, في يوم عرفة وينذر أن يقف في الشمس من طلوع الشمس إلى غروبها يريد أن يتقرب إلى الله بوقوفه بالشمس هذه عبادة ما هي مشروعة ما شرع لنا الله تعالى أن نتعبده بكشف الرأس إلا في الإحرام ولذلك من يغطي رأسه في الإحرام من الرجال نلزمه بالفدية نلزمه بالفدية لكن في غير الإحرام في غير الإحرام لو قال أنا أريد أن أنذر إلى الله أني أكشف رأسي أسبوعا نقول له هذه عبادة محدثة في دين الله قد يقول هذه لها أصل وهو كشفها في الإحرام نقول هذا الكشف مقيد بالإحرام وما كان عبادة في موضع لا يكون عبادة في مواضع أخرى ألا ترى أن الإنسان مطلوب منه أن يصلي بالليل ومهما قام بالليل وصلى فإن الصلاة مقبولة لأنها مشروع لكن لو قال إنسانا أريد أن أصلي أربع ركعات بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر نقول له هذه بدعة وعبادة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى اغرب الشمس من اراد ان يتقرب الى الله تعالى بالصلاه في هذه الاوقات نقول له ان قرباك بدعه نعم ها من نذر في اشياء غير مشروعه يكفر كفاره يمين لانها عطاصيه لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ندرى في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ها هذه مشروعه ولا ما هي مشروع أنا أسألك هل الصلاة مشروعه ولا يزيد بمشروعه تحية المسجد مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقيد ذلك بزمن وكذلك تحيي ركعتي الطواف يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى أي وقت شاء ها فهذه الصلوات التي لها أسباب صلاة الفائتة نعم صلاة نسيها الإنسان وتذكرها صلى بعد أن دخل بعد صلاة العصر دخل المسجد يصلي وهكذا اذا هذه في دائرة المشروع لا تدخل تحت قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إيش قال وليس وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقة بل لابد من التقييد فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل لأن هذا القيام في غير الصلاة ليس مما شرعه الإسلام الإسلام شرع لنا القيام في الصلاة والقيام في عشية يوم عرفة عند الدعاء وفيما عداهما لم يتعبدنا بمجرد القيام فهذا الذي احدث وتعبد بالقيام وتعبد بعدم الاستضلال هذا نقول له عبادتك باطله وعليك ان تنهيها ولذلك قال له النبي اجلس واستظل اقعد واستظل لكن لما نذر ان يتم ان يصوم الصيام مشروع ولذلك اذن له في الصيام وان يتم صيامه او صومه قال فلم يجعل في قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي يوفي وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستضل ما دام أو ما سمع فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع ذلك النبي لم يأذن له وأمره بالجلوس وفي الاستضلال لان هذا ليس مما يتقرب به الى الله ولم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك قربة توفي بنذري او توفى بنذري مع ان القيامة عبادة في مواضع اخر كالصلاة والاذان ايش المراد بالاذان اذا سمعت الان اذا أذن المؤذن يتعين علينا ان نقول يعني المراد به كالمؤذن عندما يقوم للأذان. قال الصلاة والأذان والدعاء دي عرفه. قال والبروز للشمس قربة للمحرم. ليما جاء في الحديث أضحوا لمن إيه لمن أحرمت له في حديث ابن عمر رضي الله عنه. يعني أبرز له. فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها وهذا الذي نسميه بالتوقيف العبادات لا يجري فيها الاجتهاد وإنما هي أمور توقيفية وكذلك من تقرب بعباده النهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد او صلى في وقت النهي فان صلاته وعبادته باطله ووقع على فعلها لان النهي هنا حيث توجه الى عين العباده فكان مقتضياً للفساد القيام لذوي الفضل هل هو مشروع ولا ليس بمشروع هذا محل خلاف بين فمن قال استدل بحديث سعد رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم فهذا يعتبر نوع من العبادة له أصل أيضاً وجه استدلال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الناس له وبيّن أن من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار فإن فعل ذلك أثمه من قام له فهي اذا المسألة محل خلاف مثل هذه المسائل اللي هي محل الخلاف واختلاف الادله وما الى ذلك لا تدرج تحت الحديث الذي نحن نتناوله وانما نتناول ما لم يرد فيه ما يدل على مشروعيته قال عما من عامله عمل الاصله مشروع وقربه ثم ادخل فيه ما ليس بمشروع او اخل فيه بمشروع فهذا مخالف ايضا للشريعه بقدر خلله بما اخل او ادخاله ما ادخله وهل يكون عمله من اصله مردودا عليه أم لا هذا ايضا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من رد العمل بالبدعة المضافة ومنهم من قال العمل يقبل والبدعة ترد فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه فان كان ما اخل به من اجزاء العمل او شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة يبطل العمل قال كمن اخل بالطهارة للصلاة صلى بغير الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضع اخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها او كمن اخل بالركوع او السجود ولو بالطمأنين كما مر بنا في حديثي الرجل الذي المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وقال له إذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي فهذا عمله مردود عليه وعليه اعادته إن كان فرضا وأما ما كان وإن كان ما أخلى به لا يجب بطلان العمل كما اخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عندما يوجبها من يرى ان صلاة الجماعة واجبة فاذا لم يصلي مع الجماعة هل تبطل صلاته الجواب لا الصلاة صحيحة لكن يأثم على ترك الجماعة عند من يجبها ولا يجعلها شرطا فهذا يقال ان عمله مردود من اصله إن عمله فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص يعني مقبول ويرد ما أخلى به إيش؟ مع أن النبي رده كيف نقول لجهله هو أساسا جاهل لأنه قال لا أحسن غيرها فعلمني ما يدل على أن الجهل هنا غير غير لا يعذر به يقول هنا ما حكم من قال في صلاته الله أكبر أو قال سمع الله لمن حمدا أو لمن حمدنا أو قال سمع الله لمن حمدا لا شك إن هذه التكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمدا ركن من أركان الصلاة فمن أخلى بها أخلى بأساس في الصلاة فصلاته باطلة وليست هي من الأشياء يعني لا تعد من البدع لأن هنا أخلى بالركن والركن يعد ما كما يعرفه العلماء ما يلزم من ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم